المطر اشعاع ال رعد البارك بارق ومن شفت البارك تهيضقيري هيضقيري هو هو القضقاب والسما تعجب ومن شوف تال بارك تهيض قريحي مالي هوا بمجمع الظاني والنوق يوم المطار في شعاف عقرب يطيحي شفي وغاية مهجتي نقلة العوق هل لصال فات الحبارين طيحي اطير يا شايًا خطر البرق بالحق وانكبر لهب الوطا مستبيح القضقبه والسماء تنعج برق ومن شفتها الباركه هيضقري حي ما له هوى بمجمع الضاني والنوق يوم المطار في شعاف عقرب يطيحي صافي ظهار ما فيه رش ولا دقو والصدر لا مجهم ولا هو مضيحي من زود السهر ولهت قل ما ذاسب وبالوصف عايز ما يا باله مديح قلبي جافه وسماته عجب برق ومن شفتها الباركه هي ضقيره ما لها هوى بمجمع الضاني والنوق يوم المطار بشعف عقرب يطح طير يتيه رعي الصنفي والذوق وعسر على اللي بدرهم شحيحي راعل ولاع لو قالنا الطير ماتو لا شامنا والو اسم بنا صحيح هذا الذي يطرب لها البال ويروق لا نمنع اللي بالبلد مستريح ولا نمنع اللي بالبلد مستريح وسمات العج بروق ومن شوفة البارك تهيض قريحي مالي هوا بمجمع الظاني والنوق يوم المطار في شعاف عقرب يطح القضي قفة وسمات العج بروق ومن شوفة البارك تهيض قريحي ما دي هوا ب مجمع الضاني والنوق يوم المطار بشعاب عقرب يطيح